قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع النفل في الغزو قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه فيها عبد الله بن عمر فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم إثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ساق مالك رحمه الله في هذا الباب ابتداء حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قبل نجد قبل أي جهة متوجها إلى كذا ونجد الأصل فيه في اللغة المرتفع من الأرض وبالنسبة إلى المدينة أو وسط الجزيرة تعتبر ما شمال شمالي الجزيرة كله يعتبر نجدا إلى العراق فقبل نجد المراد به المرتفع من جهة الشمال الشرقي فهذا كله يعتبر نجدا وكانت الجيوش كما نعلم إما تذهب شمالا أو جنوبا وكانت في داخل الجزيرة وما خرجت من الجزيرة إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقول ابن عمر فغنموا إبلا كثيرة حتى صار سهمان الواحد أحد عشر بعيرة أو اثنى عشر بعيرة، كان السهما جمع سهام اي سهم الواحد اثنى عشر بعيرة، ونفل بعيرا بعيرة، وهذا محل الشاهد نفل بعيرا بعيرا وللعلماء في بحث النفر هذا أو النفل هذا. أقوال عديدة جدا وخلافات عريضة كيف يكون هذا التنفيل وما حكمه ومتى ولمن نجد هناك من يقول ليس لأحد بعد رسول الله أن ينفل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا ما ينفل الفرسان. في بدء المعركة حينما يقول من قتل قتيلا فله سلب سلب القتيل ما يتبعه من لباس وسلاح وما يحمل معه فيرى بعض العلماء أن هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم تحريضا على القتال حرض المؤمنين على القتال. ومن التحريض أن يقول من قتل قتيلا فله سلب وبعضهم يقول إن هذا من حق من ولي أمر المسلمين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة القتال فله أن يقول من قتل قتيلا فله سلب وله أن يرسل سريه من الجيش يعسكر الجيش في أرض العدو وتكون هناك مخاوف في الطريق أو هناك جيوب للعدو أو هناك مكامن, مكامن يخاف منها فيجرد الأمير أو القائد سرية من هذا الجيش تختبر الطريق أو تؤمنه أو تعطيه اخبارها أو غير ذلك فينفلها شيئا تتميز به عن غيرها وكم يكون هذا النفل فجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عن أبي قتادة وعن أبي هريرة وغيرهم أن هذا التنفيل إن كان في أول القتال وفي ذهاب الجيش جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل في أول القتال الثلث وفي العودة والنهاية كان ينفل في الأول الربع وفي العودة والنهاية الثلث ويقولون بأن الجيش في أوائله له القوة والنشاط فيكفيه الربع أما بعد المعركة وفي العودة في الطريق فقد يكون فترة الهمم أو تعبوا أو جرحوا فيكون ينفل لهم الثلث ومن أين يكون هذا النفل يرى الإمام مالك رحمه الله أنهم في الوقت الحاضر لا يجوز لامير الجيش أو لقائده أن ينفل في أول القتال كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عن النهي عن النفل في أول الغنائم يقول مالك لا يجوز للقائد أن ينفل قبل بدء القتال لماذا؟ على مبدأ عنده وهو سد الذرائع لأنه يقول حقيقة الجهاد في سبيل الله أن يقاتل لوجه الله لإعلاء كلمة الله فإذا ما جاء القائد وعند اللقاء قال من قتل قتيلا فله سلبه يخشى على هذا المقاتل أن يجتهد في قتل المشرك من أجل السلب فيغطي على نيته إعلاء كلمة الله والجمهور يقولون إن المقاتل خرج ابتداء لإعلاء كلمة الله وكونه ينال غنائم فيما بعد فهذا أمر زائد فلا يتعارض مع قصده الأساسي كما جاء في الحج فإذا أفضتم من إلى آخر في ليس عليكم جناح أن تبتغوا إيش فضلا من ربكم يعني بعد قضاء الحج ما في مانع أن تأخذوا بأسباب الكسب أو أسباب التجارة لا مانع في ذلك فلا يتعارض مع قصد الأداء الحقيقي في فريضه الحج فكذلك القتال ومعلوم أنهم قبل أن يخرجوا أنهم إذا غنموا لهم المغانم فكونهم يعلمون ابتداء بأن لهم المشاركة في الغنيمة لا يقدح ولا يمنع في قصدهم النية الخالصة لوجه الله سبحانه اذا مالك يكره أن ينفل الإمام في بدء المعركة وهنا في حديث ابن عمر كانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا هذا التنفيل وهذا النفل من, من من أمير الجيش أو من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا وإذا كان بعدما لا يكون النفل إلا بعد تخميس الغنيمة هذا قول هناك من يقول النفل يكون من رأس المال. فمالك يرى أن النفل الذي يمنحه أمير الجيش يكون, يكون من عين الخمس وغير مالك يقول النفل يكون من رأس مال الغنيمة قبل تخميسها وتخميس الغنيمة مجمع عليه كما بين سبحانه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فايش لله إيش الخمس لله ولرسوله يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شاء وبعضهم يقول الخمس يخمس سهم لله لرسول الله في خاصة نفسه وسهم لأقاربه وسهم يجعل في السلاح وس إلى آخر هذا فمالك يقول النفل الذي يمنحه الأمير والقائد إنما من هذا الخمس الذي أخذ من الغنيمة وأربعة الأخماس للمقاتلين الغانمين. ويستدل الباجي على هذا المذهب لمالك بأن ابن عمر يقول كانت فغنموا إبيلا كثيرة كانت سهمانهم على كم؟ كم كان سهم الواحد؟ 12 بعير. بصرف النظر عن كيفية السهم. لأن لها بحث مستقل بأن الفارس له ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له والراجل بدون فرس له سهم واحد فإذا قيل له الواحد منهم سهمانهم على 12 بعير أي الواحد الشخص الفرد بذاته فإذا كان له فرس فالفرس له سهمان يب ثلاثة في اتناشر بستة وثلاثين بعير اذا غنموا ابلا كثيرا ثم يقول ابن عمر ونفلوا بعيرا بعيرا هذا البعير زائد على السهماني او داخل فيها ها؟ زائد عنه طيب الاثناشر بعير علمت قبل النفل ولا بعده قبل النفل اذا قسمت الغنائم وخرج سهم الواحد اثنى عشر بعيرة، بعيرا اذا النفل يكون من الغنيمة ولا خارج عنها ها؟ خارج عنها لان الغني اربعة اخماس الغنيمة التي هي حق للمقاتلين قسم وخص السهم الواحد اثنى عشر بعيرا اذا الاربعة الاخماس قسمت على المقاتلين الغانمين وجاء التنفيل بعد قسمة الغنيمة أي بعد قسمة الأربعة الأخماس وإلا لو كان من عين الأربعة الأخماس كيف يعرف بأن السهم 12 بعير إذا يكون السهم 13 بعير وعلى هذا يقول مالك رحمه الله الأربعة الأخماس للغانمين لا يشاركهم فيها أحد ولا ينفل الأمير منها شيء فإذا رأى بعد ذلك شخصا استحق أن ينفل ومن الذي ينفل يقولون من كان من أبلى بلاء حسن من كان له زيادة ابتلاء مع العدو من كان له فضل عناء في القتال من باب التخصيص ومن باب التشجيع وتقدير أعمال المجاهدين لا مانع للإمام أو للقائد أن ينفلهم ويعطيهم من الخمس وليس من أربعة الأخماس التي هي حق استحقوه بالقتال وهذا الباب في جملته واسع فيما إذا جرد سريه تقاتل أي كما قلنا والجيش معسكر في مكانه وغنمت تلك السرية غنائم ما حصة السرية في هذه المغانم فبعضهم يرى بأن كل ما حازوه يأتي إلى غنائم الجيش كما أن تلك السرية في غيبتها ومهمتها تشارك الجيش فيما غنم في غيبتها لأن الكل الشيء الواحد والسريه ما غنمت إلا برد الجيش المؤمن لها والجيش كذلك استفاد بما ذهبت إليه السرية في مهمتها وعلى هذا متى يقسم ولمن يقسم في الغنيمة سيأتي لمالك بيان من الذي يستحق القسمة ومن لا يستحق والواقع أن هذا باب واسع ولولا وجوب دراسته وبيانه لكن اجتزناه ولكن لا نقول كما قال بعض الناس في بعض الدول الأخرى في من عشرات ومئات السنين كانوا إذا جاءوا في كتب الفقه إلى بابين الجهاد والرق تركوا دراسته يقولون لم يبق جهاد ولم يبق رق فلا حاجة لدراسته ولكن نقول إن تركت دراسة كل باب من أبواب الفقه فلا يترك باب الجهاد ولا باب الرق لأن دراسة الجهاد أقل ما فيها تجدد عزم المسلمين وتجدد آمالهم في الجهاد في سبيل الله وإذا تكاسل الناس أو لم يستطيعوا اليوم أو لظروف ما لم ترفع راية جهاد في سبيل الله فإلى أن يأتي ذلك الوقت لا يندرس هذا الباب ولا تضيع معالمه ولا يترك درسه ولا بحثه بل يبقى حيا في نفوس الناس وفي افهامهم وفي فقه الإسلام وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من تعلم مسألة فقه فله أجر ستين سنة أو خير من عبادة ستين سنة عمل بها أو لم يعمل ولولا تدوين هذا الكتاب ولولا تدوين مسائله لدى الأئمة لن درست علينا ولا ضاعت إذن نحن نمر عليها لا نتركها بالكلية ولا نقف عند دقائق جزئياتها التي تعتبر من باب التخصص في المادة ويهمنا في هذا الموطن إلى هذا القدر وبالله تعالى التوفيق